انزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين على الله الدين الخالص الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ما مَا نَعْبُدُ إِلَّا رَبَّنَا لَهُ الدِّينُ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إن اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَصَوَّفَ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَصَوَّفَ سُبْحَانَ الَّذِي وَحْدَهُ اللَّهُ وَاحِدٌ قَهَّارٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَدَّى وَالْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنشَأَ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُهُمْ في بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ دَامَ وَنَكْفُرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 ثم اذا خضره نعمه منه نسي نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا يضل عن سبيله قل تمدد بكفرك قدنا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِنَا أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ أَهَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ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 وَأُمِرْتَ لِأَنْ تَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا له ديني مَعْبُودُ مَا شِئْتَ مِنْ دُونِهِ وَإِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ نجَتَنَا مِنَ الطَّاغُوتِ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أحسنة أولاد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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري تجري من تحتها الانهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأرض ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ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 أَوَائِلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي غَضَابٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ مَثَانِيَةٌ قُشْعَرٌ مِنْ هُجُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ صُو الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ قبرهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فآذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا لن ناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذيع ولعلهم يتقون ورب الله مثل الرجل في شركاء متشاكسون رَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تختصمون